الحمد لله والصلاة والسلام ورسول الله نستكمل اليوم ما بدأنا في نحل على جزء الفقه والذي ذكرنا أنه سيدرس إن شاء الله من الكتاب الملخص الفقه الشيخ صالح الحوزان الكتاب الملخص الفقه صالح وصلنا في اللقاء الماضي الى باب في احكام الغصب. باب في احكام الغصب. هل يوجد أحد في القاعة؟ عبد الرحمن فقط طيب نبدأ إن شاء الله الكتب المطلوبه الكتب المطلوبه ااا في الماده اكيد طبعا ااا الفقهي للشيخ فوزان أحكام المعاملات المعاصرة نسمى الملخص الفقهي المطلوب من الشركات من الشركات وحتى نهاية الهبة والعطية نقص الفقه من من كتاب الشركات وحتى نهايه الهبه والعطيه كتاب محمد الرواس طلع مطلوب بكامله مطلوب بالكامل طيب الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله الغصب الغصب في اللغه أخذ الشيء ظلما اخذ الشيء ظلما معناه في اصطلاح الفقهاء الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق قهراً بغير حق والغصب كما هو معلوم محرم باجماع المسلمين لقوله تعالى لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم إِنَّ دِمَاعَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَابِكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ إلى آخر الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لا يحب من مرئ مسلم إلا بطيب من نفسه وقوله صلى الله من اقتطع شبرا من الأرض ظلما توقه من سبع أراضي التحريم والغصب من الأشياء المعلومة في الدين بالضرورة ويلزم من وقع في شيء من هذا التوبة إلى الله عز وجل ورد المال المغصوب ورد المغصوب إلى صاحبه وطلب العفو أيضا وطلب العفو منه بقوله الله سلم من تات له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلم منه اليوم قبل أن يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمة وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه فحمل عليه والحساب هو مقيم إنما هو يعني حسنات وسيئات حسنات وسيئات طيب إن كان المقصوب باقيا يجب رده بحاله وإن كان تالفا إنه يجب رد بدل بدلا عنه يجب أن يرد بدلا عنه كما قال لمن موفق أجمع العلماء على وجوب رد المقصوب إذا كان بحاله لم يتغير فمن غصب شيئا بقي عنده على حاله إنما يتغير فإنه يجب عليه أن يرد لكن انتلف انتلف فيجب عليه أن يرد مثله أو بدلا عنه, بدلا عنه طيب إذا كان المغصوب له زيادات يعني حصل في فترة الغصب كان له زيادات فيجب أن يرده بزياداته سواء كانت هذه الزيادات متصلة أو منفصلة لأنها تعتبر نماء للمقصود والنماء لمالك, لمالك الأصل والنماء لمالك الأصل والمقصود بالمتصلة والمنفصلة يعني مثلا إذا كان مثلا غصب ماشية مثلا فتكاثرت الماشية عنده هذه زيادة منفصلة طيب إذا كان مثلا Oes awry iawn yn dod ar y fоз peeg sy'n aeÖ bod a bod hyn aeim y bo draw y a dbrothol Ia gyda fwy gan dnabodol Aí o hefyd yn dod ar le hyd a symud mae angeniog إذا كان الغاصب تصرف في المخصوب بأن مثلا بنى في الأرض المخصوبة أو غرس فيها شجرا فإنه يلزمهم قلع ما أحدث في هذه الأرض قلع البناء والغراس أيضا إذا طالبه المالك بذلك إذا طالبه بذلك لقول الله صلى الله ليس لعرق ظالم حق ليس لعرق ظالم حق واضح طيب طيب إن كان ذلك يؤثر على الأرض يعني إذا كان ما أحدثه أثر عليها على قيمتها على صلاحها فإنه يلزمه غرامة نقصها ويلزمه أيضا إزالة آثار جراس البناء المتبقية حتى يسلم الأرض المالكها سليمةً كذلك اذا كان الشيء المقصود مما, مما يؤجر له اجر فانه يلزم مدفعه اجرته منذ اصابهه الى ان يسلمه يعني اجره مستجير لانه منع صاحبها, صاحبها من الانتفاع بها مثلا اذا كانت ارض مثلا فإنه يدفع أجرتها منذ أن غصبها إلى أن ردها إلى صاحبها لأنه ملع صاحبهم يدفع بها في هذه المدة غيرها طيب إن غصب شيئاً وحبسه حتى رخص ثمنه مثلاً سعره فإنه يضمن هذا النقص في السعر على الصحيح ونقوال العلماء طيب ان خلط المقصوب مع غيره مما يتميز مثل حنقا بشعير لزم الغاصب تخليصه ورد يعني يفصل يفصل المال المقصو عما خلط, عم خلط به إن كان يتميز طيب وإن كان خلطه بماله يتميز كما لو خلط حنطا مثلا بمثلها فإنه يلزمه رد مثله كيلا أو وزنا من غير المخلوق يعني يأتي له بمثله وزنا أو كيلا من غير المخلوط وإن خلقه بدونه أو أحسن منه أو خلقه بغير جنسه مما لا يتميز فإن المخلوط يباع ويعطى كل منهما قدر حصته من الثمن وإن نقص المغصول في هذا الصور عن قيمته منفردا فإن الغاصب يضمن النقص, يضمن النقص مما ذكر في هذا الباب أيضا أن الأيدي المترتبة على يد الغاصب كلها أي ضمان ما معنى الكلمة هذا يعني أن الأيدي التي ينتقل إليها المقصوب عن طريق الغاصب كلها تضمن المقصوب إذا تلف فيها وهذه الأيدي عدها العلماء بأنها عشرة أيدي يد المشتري وما في معناها ويد المستأجر ويد القابض تملكا بلا عوض كيد المتهب يعني الذي وهبت له ويد القابض لمصلحة الدافع كالوكيل ويد المستعير ويد الغاصب ويد المتصرف في المال كالمضارب ويد المتزوج للمغصوبة ويد القابض تعويضا بغير بيع ويد المتلف للمغصوب نيابة الغاصبي هذه الأيدي كلها تطمن كما يطمن الغاصب الأصلي الأول لكن بشرط أن, يكون أن تكون هذه الأيدي عالمة بحقيقة الحال فإذا اشتراها اشترى المقصوب شخص يعلم أن هذا المال الذي اشترىه مقصوب فإنه إذا تلف في يده يضمن كما يضمن الغاصب الأول لعلمه بأن هذا المال في الأصل هو مال مقصوب ولا يجوز له أن يشتريه أصلا طيب في هذه الصوره كلها إذا علم الثاني بحقيقه الحال وان الدافع له غاصب فضمانه الضمان عليه التعدي على ما يعلمه غيره ما دون ينفيه من ملكه وان لم يعلم بحقيقه الحال إذا كان لا يعلم اشترى شيئا لا يعلم انه مغصوب فالضمان عنه الغاصب الاول الضمان عن الغاصب الأول طيب وإذا كان المغصوب من مجرة العاده بتاجيره إذا كان المغصوب مما جرت العادة بتأجيره لزم الغاصب أجرت مثله مدة بقائه بيده ما ماالكلام هذا إذا كان المغصوب مما جرت العادة بتأجيره لازم الغاصب أجرت مدة بقائه بيده لأن المنافع مالُ مستقومًا فوَجَبَ ضُمانُه أو العين هذه المسألة سبق ومرت علينا أن المغصوب إذا كان مما يعجّر فإنه ينزل الغاصب وجلبه منذ ان غصبه حتى يرده الى مالكه طيب وكل تصرفات الغاصبه الحكميه باطله لعدم اذن المالك كل تصرفات الغاصب الحكميه باطله لعدم اذن المالك يعني هبته بيعه لهذا المغصوب يعني كل التصرفات ووقفه له كل هذه التصرفات باطلة لعدم إذن المالك بها وإن غصب شيئا, شيئا وجهل صاحبه غصب مال ثم جهل لمن هو ولم يتمكن من رده إليه فمن المخرج من ذلك يسلمه للحاكم الذي يضعه في موضعه الصحيح أو تصدق به عن صاحبه وإذا تصدق به صار توابه, توابه لصاحبه وتخلص منه الغاصب تخلص منه الغاصب طيب اغتصاب الأموال ليس مقصورا على الاستيلاء عليها بالقوة يعني الغصب يتناول أو يعني يأتي هذا مصطلح على صور أخرى غير أخذ المال بالقوة من صاحبه مثل ماذا؟ <تصفيق> مثل الاستيلاء على أموال الناس بالخصوم الباطلة والأيمان الفاجر هذا يدخل في تحت الغصب لقوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقة من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون وقوله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظروا إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب ف فالأمر لا يقتصر على أخذ المال بالقوة بل حتى أخذه بالخصوم الباطلة والأيمان الفاجرة قوله وسلم من اقتطاع شبرا من الأرض ظلما طوّقهم سبع رضي وقوله الله من قضيت له بحق أخيه فلا يأخذه فإنما أقضع له قطعة من النار أو قطعة من النار فال... يعني يظن البعض أن القاضي إذا حكم له بمال غيره حتى لو ظلما وعدوانا فإن هذا يحل له المال لا هذا ليس بصحيح هذا ليس بصحيح. بل المال كبر مال مغصوب لأنه أخذه بغير وجه حق أخذه ظلما من صاحبه أخذه ظلما من صاحبه ولذلك يعني هو مسؤول عنه أمام الله عز وجل لأنه أكل لأموال الناس بالباطل طيب. طيب الباب الذي بعد ذلك اللي هو باب في احكام الاتلافات في احكام الاتلافات يعني الاحكام التي تتناول اتلاف اموال الناس يعني من المعلوم أن الله عز وجل حرم الاعتداء على عمال الناس وابتزازها من إلحاوه وشرع على من حصل منه إتلافاً لمال مسلم شرع الضمان شرع لذلك الضمان ضمان ما أتلف من مال أخيه المسلم فمن أتلف مالاً لغيره وكان هذا المال محترماً وأتلفه بغير إذن صاحبه فإنه يجب عليه الضمان فإنه يجب عليه ضمان قال إمام الموفق لا نعلم فيه خلافا وسواء في ذلك الحمد والسه والتكليف وعدمه كل هذا لا يعني يمنع ذلك فالإنسان يضمن ما أتلفت يده سواء كان عامدا أو, أو, أو ليس بعامد سواء كان مكلف أو غير مكلف فيجب عليه أن يضمن ما تلف في يده وكذا من تسبب في إثلاف مال حتى من تسبب في إثلاف المال كما لو فتح بابا فضاع ما كان مغلطا عليه أو حل وكاء فانساب ما في اللعاء وتلف ومن ذلك كذلك لو حل رباط دابة أو قيدها فذهبت وضاعت فإنه يضمن وكذا لو ربط دابة بطريق ضيق فنتج عن ذلك أن عثر بها الإنسان فتلف أو تضرر فإنه يضمن أيضا لأنه قد تعدى بالربط في الطريق كذلك لو وقف سيارة في الطريق فنتج عن ذلك أن اصطدمت بها سيارة أخرى أو شخص فنجم عن ذلك ضرر منه لما روى الدار قبن غير من أوقف دابة في سبر من سبر المسلمين أو في سوق من أسواقهم فأوطأت بيد أو رجل فهو مام وكذا لو ترك في الطريق طينا أو خشبا مثلا أو حجرا أو حفر فيه حفرة فترتب على ذلك تلف المار أو تضرره أو ألقى في الطريق ماما قشرة بالطيخ مثلا أو أرسل فيه معا فانزلق به إنسان فتلف أو تضرر ومنه فاعل هذه الأشياء في جميع هذه الصور لتعديه بذلك من الأمور الموجبة أيضا للضمان ما لو اقتنى كلبا عقورا فاعتدى على المارة وعقر أحدا فإنه يضمنه لتعديه باقتناء هذا الكلب وكذلك إن حفر بئرا في فنائه لمصلحته ضمن ما تلف بها لأنه يرجمه أن يحفظها بما يمنع ضاد المار وإذا تركها بدل ذلك فهو متعدد وإذا كان له أيضا بهائم وجب عليه حفظها في الليل من إفساد زروع الناس فإن تركها وأفسدت شيئا ضمينه لأنه صلى الله عليه وسلم قضى أن على أهل الأموال حفظها بالنهار وما أفسدت بالليل مضمون عليهم يعني أصحاب المزارع مسؤولون عن مزارعهم في النهار لأنهم قادرين على رد ما يدخل إلى هذه المزارع من المواشي أو من الأرنام حتى لا تفسدها لكن في الليل المسؤول عما تفسد المواشي في الليل هم أهلها راضح فلا يضمن صاحب المهي البهيم ما أتلفت بالنهار لأن أهلها موجودين إلا إن أرسلها صاحبها بقرب ما تتلفه يعني إذا تعمد الاقتراب بها من, من, من مزارع الناس وكذا بحيث تدخل إليها وتفسدها فإنه يتحمل لكن إن إن لم يقترب من المزارع وكان في مكان يعني لا ضر منه على أحد فتسللت هذه الأغنام مثلا إلى المزارع في النهار فإن فإنها لا تضمن وصاحبها لا يضمن لأن على أهل المزارع أن يحفظ المزارع في النهار أما في الليل فإن صاحب البهائم يضمن لأن المزارع يعني أهلها ليس مسؤولين عنها في الليل وهو مسؤول عن مواشيه في الليل قال إيمان البغوي رحمه الله ذهب آه العلم إلى أن ما أفسدت الماشية المرسلة بالنهار من مال الغير فلا ضمان على ربها وما افسدته بالليل ومينه مالكها لأن في العرف أن أصحاب الحوائق والبساتين يحفظونها بالنهار وأصحاب المواشي يحفظونها بالليل فمن خالف هذه العادة كان خارج عن العرف هذا إذا لم يكن مالك الدابة معها فإن كان معها فعليه ضمان ما افشرته ا ذكر صاحب الكتاب قصه داوود وسليمان وحكمهما في ذلك في قوله سبحانه وداوود وسليمان ليحكماني في الحق اذا نفشت في غن من قوم يكون لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلاً آتينا حكماً وعماً قال الشيخ الإسلام بن تهيم رحمه الله صح بنص القرآن الثناء على سليمان بتخيم الضمان بالمثل فإن النفش هو رأي الغنم ليلا وكان من مستان عينب فحكم داود بقيمة المثلف فاعتبر الغنم وجدها بقدر القيمة فدفعها إلى أصحاب الحرف هذا حكم داود حكم داود بقيمة المثلة فاعتبر الغنم فوجدها بقدر, بقدر القيمة فدفعها إلى أصحاب الحرم عما سليمان عليه السلام فإنه قضى بالضمان على أصحاب اللعنم وأن يضمن ذلك بالمثل بأن يعمر البستان حتى يعود كما كان ولم يضيع عليهم مغلة من حين الإتلاف إلى حين العود بل أعطى أصحاب البستان ما شية أولئك من نمائها بقدر نمائ البستان ويستوفوا من نمائ غنمه نظير ملفاتهم من نمائ حرفه من نمائ حرفه واعتبر الضامنين أو اعتبر الضمانين ووجدهما سواء وهذا هو العلم الذي خصه الله به أثناء عليه بإدراكه سليمان عليه السلام لم يحكم فيها بما حكم به داود. داود حكم بأن تحسب قيمة المتلف وتحسب قيمة الغنم فوجد أن قيمة مؤتلف توازي قيمة الغنم فأعطى الغنم لأصحاب المزرع أما سليمان فحكم بحكم آخر وقال أن يلزم أصحاب الغنم بأن يعمروا البستان يعمروه ويعيدوه كما كان طيب في هذه المدة إلى أن يعمر البستان ما الذي لاصحاب البستان لهم أن ينتفعوا بهذه الغنم أن يأخذوا من أوبارها ومن أصوافها ومن ألبانها يستمتعوا بها حتى يعود بستانهم كما كان فتعود الغنم إلى أصحابها ويأخذوا بستانهم وقد عاد كما كان فأخذنا الله عز على حكم سليمان لأن حكم سليمان كان فيه رحمة حتى بأصحاب الغنم فهم لم يفقدوا أغنامهم بالكلية وإنما بقيت عند أصحاب المزرعة حتى عادت مزرعتهم كما كانت وإذا كانت البهيمة بيد راكب أو قائد أو سائق ضمن جنايتها بمقدمها, بمقدمها كيدها وفمها لا ما جاءت بمؤخرها كرجلها الحديث الرجل جبار وفي رواية بحريرة رجل العجماء جبار والعجماء هي البهيمة سميت بذلك لأنها لا تتكمل وجبار أي فكل بهيمة عجماء كالبقر والشاء وغيرها جنايتها غير مضمونة إذا فعلت ذلك بنفسها كما لو انفلتت من من هي في يده وأفسدت فلا ضمان على أحد ما لم تكن عقورة ولا فرط صاحبها في حفظها في الليل أو في أسواق المسلمين ومجامعين فإذا كانت بيد صاحبها أو قاعدها أو من يسوقها فإنها يعني تضمن ما جنته بيدها وفمها اما ما جادت به فلا ضمان عليها لقوله الله عليه وسلم الرجل ذو رجل الاجمائي ذو ما يستطيع يسيطر على رجليها طيب طيب اذا صال عليه ادمي او بهيمه ولم يندفع الا بالقتل فقتله فلا ضمان عليه لأن قتله هنا إنما كان دفاعا عن النفس ودفاع الشخص عن نفسه جائز شرعا فلم يضمن ما ترتب عليه ولأنه قتله لدفع شره ولأنه إذا قتله دفع لشره كان الصائل هو القاتل بنفسه قال الشيخ تقي الدين عليه أن يدفع الصائل عليه فإلا يندثر إلا بالقتل كان له ذلك باتفاق الفقهاء وما لا ضمان في إتلافه إتلافه ما لا ضمان في إتلافه مثل آلات الله والصليب وأواني الخمر وكتب الضلال والخرافة والسحر والخلاعة والنجوم كل هذه لا ضمان في إتلافها لما روى أحمد عبد العمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ مدية يعني سكين ثم خرج إلى أسواق المدينة وفيها زقاق الخمر قد يلبت ف الشام فشق فشققت بحضرته وأمر أصحابه بذلك فدل هذا الحديث على طلب إتلافها وعدم رمانها راضح وليس وأنه ليس لها حرم ليس لها رمان لكن لابد أن يكون ذلك بأمر السلطة بأمر السلطان ورقابته ومعنى للمصلحة ودفعا للمصلحة فالنبي صلى الله هو الذي أمر بذلك هو الذي أشرف على هذا الأمر فليس لأحد أن يجتهد من نفسه ويذهب لغير المنكر يعني ما يريد من الأموال التي يرى أنها يجب إتلافها من عنده وبأمره هذا ليس لابد ذلك وإنما لا بد من إذن السلطان وإشرافه ورقابته طيب أحكام الوديعة باب في أحكام الوديعة الإيداع شرعا توكيل في الحفظ تبرعا نتوقف الصلاة ثم نعاوم إن شاء الله الحمد لله والصلاه السلام عليكم ورحمه الله وصحبه امن وعلاه ااا سألس الحديث عن أحكام الوديعة الحديث في أحكام الوديعة قلنا أن الوديعة قلنا أن الوديعة وداع شرعا توكيل في الحفظ تبرعا توكيل في الحفظ تبرعا والوديعة لغة من وضع الشيء اذا تركه سميت ذلك لانها متروكة عند المودع يعني متروكة عند المودع وهي شرعا اسم للمال شرعا اسم المال ال اسم المال المودع عند اسم للمال المودع عند من يحفظه بلا عوض واشترط صحه الايداع اشترط ما يعتبر الوكيل من البلوغ والعقل والرشد لان الايداعه تكيل في الحفظ يشترط لصحه الايداع من يعتبر الوكيل من البلوغ والعقل والرشد لان الايداعه تكيل في الحفظ ويستحب قبول الوديع يستحب قبول الوديع لمن علم من نفسه انه ثقه على حفظها الوديع لين في نفسه أو لا يأنس من نفسه أنه قادر على حفظ وديعة فإنه يستحب له عدم قبولها ويستحب قبول وديعة لمنعلم من نفسه أنه ثقة قادرة على حفظ يعني في ذلك ثوابا جزيلا لما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والله في عون العبد ما دام العبد ما كان العبد في عون أخيه ولحاجة الناس إلى ذلك أما من لا يعلم من نفسه القدرة على حفظها فيكره له قبولها يكره له قبولها ومن الأحكام الوديعة أنها إذا تلفت عند المودع ولم يفرط إذا تلفت عند المودع ولم يفرط فإنه لا يؤمنها كما لو تلفت من بين ماله لأنها عمانة والأمين لا يضمن إذا لم يتعدى وورد في الحديث أو ورد في حديث في إضافة أن المصدر قال من أودع وديعة من أودع وديعة فلا ضمان عليه من أودع وديعة فلا ضمان عليه رواه الدار قطني ليس على المستعير غير المغلّ ضمان ليس على المستعير غير المغلّ ضمان ولا على المستودع غير المغل ضمان ولا على المستودع غير المغل ضمان الخائن في روايه ابن بلقاضا على مقتمن لا ضمان على مقتمن ولان المستودع يحفظها يعتبر عنه لان المستودع يحفظها يعتبر عنه فلو ظن من طلع الناس عن قبول الوداع فيترتب على ذلك الضر بالناس وتعطر المصلحة إذن ال ال الوديعة يستحب قبولها لمن علم من نفسه أنه ثقة قادرة على حفظها لأنها من التعاون على الخير وليقول الله سلم والله في عون الأبنة في عون أخي وكذلك لحاجة الناس إلى ذلك عمم من لا يعلم بالنفس القدره على حفظها فيقضي الله وكبوله من احكام الوديعة ان اذا تلفه عند المودع ولو مجرد فانه لا يضمنها كما لو قلت بيني مالي لانها امانه الامين لا يضمن اذا ما تعدى ورد في حديث ضعيف عن ابي مسلم حديث في ضعف ان وسلم قال من اودع فلا ضمان عليه فلا ضمان عليه ورواه الدرقطني بلف ليس على المستعير غير المغل ضمان ولا على المستودع غير المغل ضمان والمغل الخائن في رواية بلف لا ضمان على مؤتمن ولأن المستودع يحفظها تبرعا فلو ضمن في كل الأحوال لم تنع الناس من قبول ودائع فيترتب على ذلك الضرر الناس وتعطل المصلحة أما المعتدع الوديعة أو المفرط في حفظها فإنه يضمنها إذا تلفت لأنه متلف لمال غيره لأنه متلف لمال غيره من أحكام الوديعة أنه يجب على المودع حفظها في حرز مثلها كما يحفظ معنهم فإن الله تعالى أمر بأدائها بقوله إن الله يأمركم أن تؤذي الأمانات إلى أهل. ولا يمكن أداءها إلا بحفظها ولأن المودع حينما قبل الوديعة قد يلتزم بحفظها فيلزمه من التزم به فلا يأخذ المال مثلاً ويضعه في, في, في أي مكان في أطرف المكان لا إنما يحفظه في حرز مثله يعني الحرز الذي يحفظ فيه المال وكل مال له حرز بحسبه وإذا كانت الوديعة دابة لزم المودع إعلافها فلو قطع العلف عنها بغير أنجز صاحبها فتلفت لأنه يضمنها لأن إعلاف الدات مأمور به ومع كونه يضمنها فإنه يأثم أيضا بترقي إعلافها أو سقيها حتى ماتت لأنه يجب عليه ألفها وسقيها لحق الله تعالى لأن لها حرمة لأن لها يجوز المودع أن يدفع الوديعة إلى من يحفظها إلى من يحفظ ماله عادة يعني إذا أودع استودع, الإنسان استودع الإنسان مالا فإنه يجوز أن يدفعه لمن يحفظون ماله مثل زوجته منلوكه خازنه خادمه كل من يحفظ ماله فإنه يجوز له أن يدفعها إليه لحفظها وإن تلفت عند أحد من هؤلاء من غير تعدنا تفريق لم يضمن لأن له أن يتولى حفظها بنفسه أو من يقوم مطاله وكذا لو دفعها إلى من يحفظ مال صاحبها برئ منها لجريان العادة, العادة بذلك سان عنده وديعة لشخص ثم ذهب إلى خازن مال هذا الشخص يعني مسؤول عن أموال هذا الشخص الذي أودعه فاستودعها عنده يعني دفعها له فإنه يبرع منها الجراين العادة لذلك أما لو سلمها إلى أجنبي منه أو أجنبي من صاحبها فتلفت ومنها المودع لأنه ليس له أن يودعها عند غيره غير عذر إلا إذا كان إداعها عند الأجنبي لعذر مضطره إلى ذلك يعني قرر أنه يضعها عند هذا الأجنبي مثل لو حضره الموت مثلا أو أراد سفرا يخاف عليها إن أخذها معه فلا حرج عليه في ذلك ولا يضمن إذا تلفه ولا يضمن إذا تلفه وإن حصل خوف أو أراد المودع أن يسافر وإن حصل خوف أو أراد المودع أن يسافر فإنه يجب عليه رد الوديع إلى صاحبها أو وكيله فإن لم يجد صاحبها أو وكيله فإنه يحمله يحملها معهم في السفر إذا كان ذلك أحفظ لها فإن لم يكن السفر أحفظ لها تفعها إلى, إلى الحاكم لأن الحاكم يقوم مقام صاحبها عند غيبته فإن لم يكن يدعها عند الحاكم أو دعها عند ثقة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الهجرة أودع الودائع التي كانت عنده ام ايمن رضي الله عنها وامر عليا ان يردها الى اهلها كذلك الذي يحضره الموطع عند ودائع الناس فانه يجب عليه ردها الى اصحابها وان لم يجدهم اودعها عند الحاكم او عند من يثق به او يثق به التعدي الودي يوجب ضمانها الى ذويه التعدي على الوديعة يوجب ضمانها إذا تلفت كما لو أودع دابة فركب فركبها لغير علفها أو سقيها فركبها لغير علفها أو سقيها أو أودع ثوبا فلبسه لغير خوف من عث وكما لو أودع دراهم في حلز فأخرجها من حرزها أو كانت مشدودة فأزال الشدة عنها والتعدي على ودي عيوني في ضمانها تلفت كما لو أودع ذابة فرقبها بهذه العلفية أو سقيها أو أودع ثوبا فلبسه لغير خوف من أثن وكما لو أودع دراهم في حرز فأخرجها من حرزها أو كانت مشبودة فأزال الشدة عنها فإنه يضمن وذيع إذا تلفت في هذه الحالات لأنه قد تعدى بتصرفه هذا لأنه تعدى بتصرفه هذا طيب المودع أمين يقبل قوله إذا ادعى أنه ردها إلى صاحبها أو من يقوم مقابها ويقبل قوله أيضا إذا ادعى أنها ثلفة غير تفريطه مع يمينه لأنه أمين لأن الله تعالى سمىها أمانة لقوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها والأصل براءته إذا لم تكن قرين على كذبه فكذا لو ادعى تلفها بحادث ظاهر الحريق فانه لا يقبل قوله الا اذا اقام بينه على وجود ذلك الحادث ولو تم بينه صاحب الذي ردها اليه بتاخر من غير عدنه حتى تلفت من النار كانه فعل محرم بامساكها بعد طلب صاحبها لا لا والله باب في أحكام إثياء المواد طيب كانت هي المواد المواد الارض التي لا مالك لها الله بانها الارض المنفكه عن الاختصاصات وملكه ممعصور الله بانها الارض المنفكه عن فيخرج هذا التعريف اول ما جرى عليه ملك معصوم من مسلم مكافر بالشراء او العطيه والثاني ما تعلقت به مصلحة ملك المعصوم ما الملك المعصوم كالطرق والافنية ومسيل المياه وتعلقت به مصالح العامر من البلد كدفن الموتى وموضع العمامه والبقاع المنصبه لصلاة العيدين والمحتطبات والمرائي فكل ذلك لا يملك بالإحيان فإذا خلت الأرض من ملك معصون اختصاصه وأحياها شخص وأحياها شخص ملكها بحبيث جابر رضي الله عنه مرفوعا من احيا أرضا ميتة فهي لك من أحيا أرضا ميتة فهي لك الله رحم التيريدي وصح، ورد بمعنى حديث وبعضها في صحيح البخاري. عامة فقهاء المصر على أن الموات لا يم... على ان الموات يملكوا بالاحياء، عامة فقهاء المصر على ان الموات يملكوا بالاحياء، وين اختلفوا في شروطه الا موات الحرم وعرفات فلا يملكوا بالاحياء. لما فيه من التضيير على الحجاج في أداء المناسك واستيلائه على محل الناس فيه سواء ويحصل إحياء الموات بأمه الأول يحصل إحياء الموات بأمه الأول إذا أحاطه بحائط منيع مما جرت العادة به وقد أحياه بقوله صلى الله عليه وسلم من أحاط حائطا على أرض فهي له من أحاط حائطا على أرض فهي له رواه أحمد ورود داود عن جاب وصححه ابن الجارود وصححه ابن الجارود طيب وعثرة مهلي وهو يدل على ان التحويط على الارض ما يستحق به من بعد والنقدار يعتبر ما يسمى حائطا في اللغه ولئن يقصد مقدار في اللغه اما لو ادار حول الموات احجارا ونحما كتراب او جدار صغير لا يمنع ما وراءه او حفر حولها حندا لا يملكه بذلك فانه لا بذلك. لكن يكون احق باحيائه يكون حق احيائه من غيره ولا يجوز له بيعه الا باحيائه ولا يجوز له بيعه الا باحيائه الثاني إذا حفر في الأرض الموات بئرا فوصل إلى مائها فقد أحياها فإن حفر البئر لم يصل إلى الماء لم يملكها بذلك وإنما يكونها حق بإحيائها من غيره لأنه شرع في إحيائها الثالث إذا أوصل إلى الأرض الموات ماء أجراه من غير من عين أو نهر فقد أحياها بذلك لأن نفع الماء للأرض أكثر من الحائط الرابع إذا حبس عن الأرض الموات الماء الذي كان يغمرها ولا تصلح معه للزراعة فحبسه عنها حتى أصبحت صالحة لذلك وقد احياها لأن نفع الأرض بذلك أكثر من نفع الحائط الذي ورد في الدليل أنه يملكها بإقامته عليها ومن العلماء من يرى أن إحياء المواد لا يتحدث أو ينضدت بضارة بل يرجع ويرجع فيه إلى العرف فما عد الناس إحياء فإنه قملك به الأرض والمواد واختار ذلك جمع من أهمة الحنابلة وغيرهم لأن الشرعة ورد بتعليق الملك عليه ولم يبينه وجد الرجوع إلى ما كان إحياء في العرف وجب الوجوع إلى ما كان أحيانا في العرف ولإمام المسلمين اقطاع الأرض الموات من يحييها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلاد بن حاجة العقية وائل بن حجر أرضا بحضرموته وأقطع عمر وعثمان وجمع من الصحابة لكن لا يملكه بمجرد الإقطاع حتى يحييه بل يكون أحق به من غيره به من غيره فإن أحياه ملكا وإن عجز عن إحيائه فللإمام استرجاعه وإقطاعه لغيره ممن يقدر على إحيائه لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استرجع الإقطاعات من الذين عجزوا عن إحيائها ومن سبق إلى مباح غير الأرض الموات كالصيد والحطب فهو أحق به إذا حازه فهو أحق به إذا حازه وإذا كان يمر بأملاك الناس ماء مباح غير منوك كماء النهر وماء الوادي فللأعلى أن يسلي منه ويحبس الماء إلى الكعب ثم يرسله للأسفل, للأسفل ممن يليه ويفعل الذي يليه كذلك ثم يرسله لمن بعده وهكذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم استياز بير ثم احبس الماء حتى يصل إلى الجدر إلى الجدر وذكر عبد العزاق عن نعمر عن الزهري قال انظرنا إلى قولنا من ثم احبس الماء حتى يصل إلى الجدر وكان ذلك إلى الكعبين أي قاسوا ما وقعت فيه تصر وجدوه يبلغوا كعبين فجعل ذلك معيارا لاستحقاق الأول فالأول وروا أبو داود غيره عن عمر بن شعيب أنه صلى الله عليه وسلم وضى في سيل مهزور وآدم بالمدينة مشهور أن يمسك حتى الكعبين ثم يرسل الأعلى على الأسفل أما إذا كان الماء مملوكا فإنه يقسم بين الملاك بقدر أملاكهم ويتصرف كل واحد في حصته بما يشاء ولإمام المسلمين أن يحمي مرعا لمراش بيت الماء للمسلمين كخير الجهاد وإبل الصدقة ما لم يضرهم بالتقيق عليهم لما رويا هو روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل نقيع لخير المسلمين فيجوز للإمام أن يحمي العشبة أرض المواثر إبن الصدقة وخير المجاهدين ونحم الجزية والضلال كذا احتيج إلى ذلك ولم يضيط على المسلمين كذا احتيج ذلك ولم يضيط على المسلمين باب في أحكام الجعالة وهي مثلتة الجين يصم الجع والجعال والجعيلة وهي ما يمنع باطن على أمر يفعله كان يقول من فعل كذا فله كذا من المال بان يجعل شيئا معلوما من المال لمن يعمل له عملا معلوما كبناء حائط ودليل ذلك ودليل جواز ذلك قوله تعالى عن يوسف ان جاء به هيل بعير وانا به زعي أي لمن دل على سارح بصواء الملك حمد بعير وهذا جعل فدلت الآية على جواز الجعال دليلها من السنة حديث النبي وهو في الصحيحين وغيرهما في حديث أبي سعيد أنهم نزلوا على حي من أحياء العرب استضافوهم فأبوا أن يضيفوهم غسي ذلك الح فساع له بكل شيء فأتههم فقالوا هل العند أحد منك من شيء قال بعضهم إن والله إلى رض ولكن والله لقد استرفناكم فلم تضيفون فما انا برط ال حتى تج لنا جودا فصالحهم على قطيع من الظن فصلحهم على القطيع من الظم فانطلق ينفث عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين فكأنما نشط من إعطال فأوفوهم جعلهم فأوفوهم جعلهم فقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك فقال قد أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم سهلا فمن عمل العمل الذي جعلت عليه الجعاله بعد علمه بها استحق الجعل لأن العقد استقر بتمام العمل وإن قام بالعمل جماعة اقتسموا الجعل الذي عليه بالسوية لأنهم يشتركوا في العمل الذي يستحق به العوض يشتركوا في العوض فإن عمل العمل قبل علمه بما جعل عليه لم يستحق شيئا لأنه عمل, عمل غير مؤدون فيه فلم يستحق به عوضا وإن علم من في أثناء العمل أخذ من الجعل بمقدار ما عمله بعد العلم والجعالة عقد جائز لكل من الطرفين فسكها فإن كان الفسك من العامل لم يستحق شيئا من الجعل لأنه أسقط حق نفسه وإن كان الفسك من الجاعل فكان قبل الشروع في العمل فللآمن من منه مثل عمله لأنه عمله بعوض لم يسلم له طيب والجعالة تخالف الإجارة في مسائل الجعالة تخالف الإجارة في مسائل منها أن الجعالة لا يشتغط لصحتها العلم للعمل المجاعل عليه في الايجاره انها يشترط فيها ان يكون العمل المعاجر عليه معلوم ومنها ان الجعاله لا يشترط فيها ومنها ان الجعاله لا يشترط فيها معرفه معرفه مده العمل بخلاف الايجاره فانها يشترط فيها ان تكون مده العمل معلومه هذا الفارق الثاني الذي تخالف فيه الجعالة الأجارة, الإجارة ومنها أن الجعالة يجوز فيها الجمع بين العمل والمدة فأن يقول من خاطر هذا الثوق في يوم فله كذا فإن خاطره في اليوم استحق الجعال وإلا فلا بخلاف الإجارة فإنها لا يصح فيها الجمع بين العمل والمدة لأن الإجارة نوعين إما إجارة عمل وإما إجارة وقت ومنها أن العامل في لا لم يلتزم العمل بخلاف الإجارة فإن العامل فيها قد التزم بالعمل ومنها أن الجعالة لا يشترط فيها تأيين العامل بخلاف الإجارة فإنه يشترط فيها ذلك ومنها أيضا أن الجعالة عقد جائز لكل من الطرفين فسقها بدون إذن الآخر بخلاف discontinفة في بخلاف الأجارة،, الإجارة فإنها عقب لازم لا يجوز لأحد الطرفين فسخها بدون إذن الآخر بخلاف, بخلاف الإجارة فإنها عقب لازم لا يجوز لأحد الطرفين فسخها إلا بالغلاب هذه الفروق التي بين الجعالة والإجارة نعيدها باختصار منها أن الجعالة لا يشترض لصحتها لألم من جعل الاجاره لأنه يكون العمل المعجور عليه معلوم ومنها ايضا الجعاله لا يثاب فيها معرفه المده العمل خلاف الاجاره فانه الشرط فيها العمل معلومه ومنها ان الجعاله يوجد فيها الجمع بين العمل والمدة كان يقول من خاط هذا الثوب في يوم فله كذا فان خاطه في اليوم استحق الجره الا فلا خلاف لا يصح فيها الجمع العمل ومنها أن العمل في الجعاة لم يلتزمل لم يلتزم العمل بشاف الجارة إن الام في فض التزمة بالعمل ومنها أن الجعاال لا يشتت فيها تعين العمل بشف الإجارة ان يشتت في ذلك واخرا فإ الجعالة عقد جائز بكل من الططين ب دون الخر بخاف الجارة إن عقد العازل لا يجوز لأحد الطرفين فسكها إلا برضا آخر وقد بكر الفقهاء مسألة أن من عمل لغيره عملا بغير جعل ولا إذن من صاحب العمل لم يستحق شيئا لأنه بدل منفعة من غير عواب فلا يستحقه ولأنه لا يلزم الإنسان شيء يلتزم إلا أنه يستثنى من ذلك شيئا المسألة هي أن من عمل لغيره عملا بغير جعل ولا إذن من صاحب الأمل لم يستحق شيئا لأنه بدل منفعة من غيره وفلم يستحقه ولأنه لا يلزم الإنسان شيء لم يلتزم إلا أنه يستثنى من ذلك شيئا إذن هذه المسألة نستثني أمران الأمر الأول إذا كان العامل قد أعد نفسه للعمل بالأجرة كالدلال والحمال ونحوهما يعني هو جاهز يعني نعد نفسه لهذا العمل دلال أو حمال نحوهما فإنه إذا عمل عملا بإذن يستحق الأجرة لدلالة العرف على ذلك ومن لم يعد نفسه للعمل لم يستحق شئا ولو أذن له إلا بشرط إلا من اشترك أن له كبير الثاني من قام بتخليص متاع غيره من هلكة كإخراجه من البحر أو الحرب او وجده في مهلكة يذهب لفركة فله أدرة المثل في عالي له أدرة المثل هناك سؤال يا فهد ما لديك سؤال إذا لديك سؤال اكتبه في المحادثة فعاد إذا أحلبك سؤال أكتبه في المحادث الإنسان إذا عمل لغير عمل غير جعل ولا إذن من صاحب العمل فإنه لا يستحق شيئا إلا في حالتين الحالة الأولى إذا كان العمل قد أعد نفسه للعمل بالأجرة في هذا العمل كالدلال مثلا أو الحمال فإنه إذا عمل عملا إذا عمل عملا فإنه إذا عمل عملا بإذن يستحق الأجرة إذا لا تلعف على ذلك بخلاف من لم يعد نفسه لهذا العمل فإنه لا يستعمل ولو أذن له إلا بشاطه الثاني من قام بتخليص متاع غيره من هلكة كإخراج من البحر أو الحرق أو وجده في مهلكة يذهب لو تركه فله أجرة المثل فله أجرة المثل وإن لم يأذن له ربه لأنه يخشى هلاكه وتلفه لأنه يخشى هلاكه وتلفه على صاحبه ولأن في دفع الأجرة ترغيبا في مثل هذا العمل وهو إنقاذ الأموال من الهلكة قال الشيخ الإسلام من تيمي رحمه الله من استنقد مال غيره من الهلكه ورده استحق اجره مثل ونهى بغيري شرط في اصح القومين وهو منصور احمد بغيره وقال ان يقيم رحمه الله من العمل في مال غيره عملا بغير المه يتوصل بذلك العمل الى غيره او فعل حفظا لمال المالك واحرازا له من والصواب انه يرجع عليه باجره عمله وقد لص علي احمد في <تصفيق> طيب الـ الـ عندنا موضوع يهو أحكام اللقطة باب في أحكام اللقطة اللقطة بضم لا مفيد حلقاق هي مال ظل صاحبه غير حيوان وهذا مما يعني جاءت الشريعة ببيان حكمه وحكم التعامل معه لان يعني الدين الاسلامي جاء بحفظ المال والرعي وجاء باحترام مال المسلم وحفظه يعني ومن ذلك اللقطه من ذلك اللقطه فاذا ضمن مال عن صاحبه فلا يخلو من احداث ثلاث حالات الحاله الأولى أن يكون مما لا تتبعه همه اوساط الناس السوط والرريف والثمرة والعصى هذا يملكه آخذه وينتفع به بلا تعريف لما روى جادر قال رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصى والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به روها هدو الحال الثاني أن يكون مما يمتنع من صغار السباع إما لضخامته كالإبل والخير والبطر والبغار وإما لطيرانه كالطيور وإما لسرعة عدوه كالذباء وإما لدفعه عن نفسه بنابه كالفهود فهذا القسم بأنمائه يحفل متقاطه ولا يملكه آخذه لتعريفه لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة الإبل ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها تريد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها متفقاً قال عمر من أخرى الضالة فهو ضال أي مخطب وقد حكم صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأنها لا تلتقط بل تترك ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها ويلحق بذلك الأدوات الكبيرة للتبر الضخمة والخشب والحديد وما يحتفظ بنفسه وما يحتفظ بنفسه ولا يكاد يضيع ولا ينتقل عن مكانه فيحرم أخذه كالضوال بل هو أو ما الحالة الثالثة أن يكون المال الضال من سائر الأموال كالنقود الأمتعة وما, يم... وما لا يمتنع من صغار السباع كالغنم والفصلان والعجول فهذا بسو إن أمن واجده نفسه عليه جاز له التقاط وهو ثلاثة أموان النوع الأول حيوان مكون كفصيل وشاك ودجاجة فهذا يلزم واجده إذا أخذه الأحض لمالكه من أحد أمور ثلاثة فهذا يلزم واجده إذا أخذه الأحض لمالكه من أحد أمور ثلاثة أحدها أكله وعليه قيمته في الحال الثاني بيعه والاحتفاظ بتمانين صاحبه بعد معرفته او صاحبه الثالث تحفه والإنفاق عليه من ماله ولا يملكه ويرجع بنفقه بنفقته على مالكه إذا جاء اذا جاء واستلم لانه صلى الله عليه وسلم من ماسئل عن الشات فانقلها فهي انما هي لك او لاخيك او يده ومعناه أنها ضعيفة معرضة للهلاك وترددة بين أن تأخذها عنك أو يأخذها غيرك أو يأخذها الذئب قال ابن الطيم في الكلام على هذا الحديث الشريف فيه إجوار التقاط الغلم وأن الشاتة إذا لم يأتي صاحبها فهي ملك ملك قطي فيخير بين أكلها في الحال فعليه قيمتها وبين بيعها وحفظ ثمانها بين تركها والإنفاق عليها من ماله وأجمعوا على أنه لو جاء صاحبها قبل أن يأكلها الملتقض له أخذها, أخذها. الثاني النوع الثاني ما يخشى فساده كبطيخ وفاكهة فيفعل الملتقض الأحظ لمالكه من أكله وذفع الضيمته لمالكه أو بيئه وحفظ ثمنه حتى يأتي مالكه النوع الثالث سائر الأموال ما عدا القسمين السابقين كالنقود والأواني فيلزمه حفظ الجميع أمانة بيده والتعريف عليه في مجانع الناس ولا يجوز له أخذ اللقظة بأنواعها إلا إذا أمن نفسه عليها وقوي على تعريف ما يحتاج إلى تعريف بحديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نقضة الذهب والورق فقال اعرف وكاءها وعفاصها ثم اهفها سنة فإن لم تعرف أو فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإذا جاء طالبها يوم من الثهر فادفعها إليه وسأله عن الشات وقال خذها فانما هي لاخيك لك او لاخيك او جدك وسئل عن ضاله الابل قال ما لك ولا معها سقاءها وحذاؤها سيد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها او يوها اتفق معك ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم وكاء وحفصا الوكاء ما يربط به الوعاء الذي تكون فيه النطفه والحفص الوكاء الذي تكون فيه النطفه ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم ثم معرفها سنة أي ذا أي يذكرها للناس في مكان اجتماعهم من الأسفاق وأبواب المساجد والمجامع والمحافل سنة أي مدة عام كامل ففي الأسبوع الأول من التقاطها ينادي عليها كل يوم لأن مجيء صاحبها في ذلك الأسبوع أحرى ثم بعد الأسبوع ينادي عليها حسب عادة الناس في ذلك الحديث يضي على وجوب التعريف باللقاط وفي قوله صلى الله عليه وسلم يعرف فكاءها وعفاصها دليل على وجوب معرفة صفاتها حتى إذا جاء صاحبها ووصفها وصف مطابقا لتلك الصفات دفعت إليه وإن اختلف وصفه لها عن واقع لم يجز دفعها إليه قبل رسول الله عليه وسلم فالا لم تعرف فاستنفقها دليل على ان انه يلتقط يمتلكها بعد الحول وبعد التعريف لكن لا يتصرف فيها قبل معرفه زوجتها حتى يعرف وعائها ومكائها وقدرها وجنسها وصفاتها ان جاء صاحبها بعد الحول وصفها بما ينطبق على تلك الاوصاف تفعها إليه لقوله صلى الله عليه وسلم إن جاء طالبها يوم من الداحة في وقد تبين مما سبق أنه يلزم نحو النقطة أمور أمور أولا إذا وجدها فلا يقدم على أخذها إلا إذا عرف من نفسه الأمانة في حفظها والقوة على تعريفها بالنداء عليها حتى يأثر على صاحبها ومن لا يأمن نفسه عليها لم يجز له أخذها وإن أخذها فهو تغاصل لأنه أخذ مال غيره على وجه لا يجز له أخذ ولما في أخذها حينئذ من تضييع مال غيره ثانياً لابد له قبل أخذها من ضد صفاتها بمعرفة وعائها ووكائها وقدرها وجنسها وصنفها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك والامر يخرج الوجود والمراد بعائها ظرفها الذي هي فيه ظرف والذي هي فيه كي كان او خلقه ما تشد به ثالثا لابد من المدايه عليها وتعريفها حولا كاملا في الأسبوع الأول كل يوم ثم بعد ذلك حسب ما جرت به العاده ويقول في التعريف مثلا من ضاء له شيء أو نحو ذلك وتكون المنادات عليها في مجامع الناس كالأسواق وعند أبواب المساجد وفي أوقات الصلوات بعد أدائها ولا ينادى عليها في المساجد لأن المساجد لم تبن لذلك لقول صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ظالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد المساجد لم تبن هذا رابعا إذا جاء طالبها فوصفها بما يطابق وصفها وجب دفعها إليه بلا بينة ولا يمين لعمله صلى الله عليه وسلم بذلك ولقيام صفتها مقام البيينة واليمين بل ربما يكون وصفه لها أظهر وأصدق من البيينة واليمين ويدفع معها نماء المتصل والمتصل والمتصل أما إذا لم يقدر على وصفها فإنه لا فإنها لا تدفع إليه لأنها أمانة في يده فلم يجز دفعها إلى من لم يثبت أنه صاحبها خامسا إذا لم يأتي صاحبها بعد تعريفها حولا كاملا تكون ملكا لواجدها لكن يجب عليه قبل التصرف فيها ضبط صفاتها بحيث لو جاء صاحبها في أي وقت وصفها ردها عليه إن كانت موجودة أو رد بدلها إن لم تكن موجودة لأن ملكه لها مراعا بزوال مجيء صاحبها وليس ملكا مطلقا تابساً اختلف العلماء في لقطة الحرم هل هي كلقطة الحل تملك بالتعريف بعد مضي الحول أو لا تملك مكلفاً وبعضهم يرى أنها تملك بذلك لعموم الأحاديث وذهب الفريق الآخر إلى أنها لا تملك بل يجد تعريفها دائماً ولا يملكها لقبله صلى الله عليه وسلم في مكة المشرفة ولا تحل لقطتها إلا لمنشده اختار هذا القول الشيط الإسلامي ابن تيمية رحمه الله حيث قال لا تنبذ لقطة الحرم بحاله ويجب تعريفها عبدا وهو ظاهر الخبر في النهي عنها سابعا من ترك حيوانا بفلات بانبطاعه بعجزه عن المشي أو عجز صاحبه عنه ملكه آخذه لخبر من وجد داتة طبعجز أهلها عنها فسيبوها فأخذها فأيلا ولأنها تركت رغبة عنها فأشبهت سائر ما ترك رغبة عنه ومن أخذ نأله ونحوه من متاعه وجد في موضعه غير فحكمه حكم النقطة لا يملكه الوجر بوجوده وإن كان يشبهه فلا بد من تعريفه وبعد تعريفه يأخذ منه قدر حقي يتصدق بالباقي عن صاحبه ثامنا إذا وجد الصبي والسفي لقاطة فأخذها فإن وليه يقوم مقامه بتعريفها وإلزمه أخذها منهما لأنهما ليس بأهل للأمانة والحفظ فإن في يدهما فتلفت ضمنها لأنه مضيع لها فإذا عرفها وليهما فلم تعرف أو فلم تعرف ولم يأتي لها أحد فهي لهما ملكا مراعا كما في حق الكبير والعادل تاسعا لو أخذها في موضع ثم ردها في ضمنها لأنها أمانة حصلت في يده فلزمه حفقها كسائر الأمانة وتركها تطيع لها وهذا نهاية باب اللغة طيب باب في أحكام اللقيطة إذا كانت اللقطة تختص بالأموال الضائعة فإن اللقيط يختص بالإنسان الضائع أو المطروق لما به يظهر شمول أحكام الإسلام لكل متطلبات الحياة اللقيط هو الطفل الذي يوجد منبوذاً أو يظل عن أهله ولا يعرف نسبه في الحالين, ولا يعرف نسبه في الحالين. إذن اللقيط هو الطفل الذي يوجد منبوذا أو يظل عن أهله ولا يعرف نسبه في الحال فيجب على من وجد اللقيط في تلك الحال أن يأخذه وجوبا كفائيا إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباطين وإن تركه الكل أثمه مع إمكان أخذهم له بقوله تعالى وتعاونوا عن البر والتقوى فعموم الآية يدل على وجوب أصب اللقين لأنه من التعاون عن البر والتقوى ولأن في أخذه إحياء لنفسه فكان واجبا تيطعامه عند الضرورة فإن من الغرق فإن 국민 el يتحرر في جميع الأحكام كان الحريه هي الأصل والرد قارب إذا لم يعلم إذا لم يعلم الأصل عدمه وما وجد من رمال او وجد حوله فهو له عملا بالظاهر لان عليه فينفق عليه منهم فينفق عليه منهم منتقضه بالمعروف بولايته عليه وإن لم يوجد معه شيء أنفق عليه من بيت المال لقول عمر رضي الله عنه الذي أخذ اللقيط لما وجده اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته ومعنى ولاؤه ولايته وقوله وعلينا نفقته يعني من بيت مال مسلمين وفي لفظ أن عمر رضي الله عنه قال علينا رضاعه يعني في بيت المال فلا يجب على الملتقط الإنفاق عليه ولا رضاعه بل يجب ذلك في بيت المال فإن تعذر وجبت نفقته على من علم بحاله من المسلمين قوله تعالى تعاونوا على البرل والتقوى ولما في ترك الإنفاق عليه من هلاكه ولأن الإنفاق عليه من باب المواساة فقر الضيف وحكمه من ناحية الدين أنه إن وجد في دار الإسلام أو في بلد كفار يكتر فيها المسلمون فهو مسلم بقوله صلى الله عليه وسلم كله ولود يولد على الفطر وإن وجد في بلد كفار خالصة أو يقل فيها عدد المسلمين فهو كافر تبعا للدار وحضارته تكون لواجده إذا كان أمينا لأن عمر رضي الله عنه أقرب لقيق في يد أبي جميلة ينعلم انه رجل صالح وقال له ولاؤه اي ولايته ولترقبه اليه فكان اولي ويوفق عليه وينفق عليه واجده مما وجد معه من نقد او غيره لانه وليه ويوفق عليه بالمعروف وان كان واجده لا يصلح لحفاظته لكونه فاسقا أو كافرا واللقيط مسلم ولم يقر بيده لم يقر بيده لانتفاء ولاية الفاسق وولاية الكافر على المسلم لأنه يفتنه عن دينه وكذلك لا تقر حضانته بيد واجده إذا كان بدويا ينتقر في المواضع لأن في ذلك يتعاب للقضية فيأخذ منه ويدفع ويستقر في البلد لأن مقام الطفل في الحضر أصلح له في دينه والدنيا أحرى للعفور على أهله ومعرفته وميراث اللقيط إذا مات وديته إذا جمع عليه بما يوجب الدية يكونان لبيت المال إذا لم يكن له من يرثه من ولده إذا لم يكن له من يرثه من ولده وإن كان زوجة فقط في الرجل ووليه في القتل العمد العدوان الإيمان لأن المسلمين يريتونه والإيمان ينوب عنه فيخير بين التصاصي والدية لبيت المال لأنه ولي من لا ولي له وإن جني عليه فيما دون النفس عمدا انتظر بلوغه ورفضه ليختص عند ذلك أو يعفو ليفتص عند ذلك ويعفو وإن أقر رجل أو أقرت امرأة بأن اللقيط ولاده أو ولدها لحق به لأن في ذلك مصلحة له باتصال نسبه ولا مضرة على غيره فيه بشرط أن ينفرد بادعائه نسبه وأن يمكن كونه منه وإن ادعاه جماعة قدم ذو وإن لم يكن لأحد منهم بينة أو كانت لهم بينات متعارضة عرضوا معهم على القافة فمن ألحقته القافة به لحقا فقراء عمر رضي الله عنه بذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنه والقافة هم قوم يعرفون الأنساب بالشبه ويكفي قائف واحد ويشترط ويشترط فيه ان يكون متمرنا عدلا وجربا في الحصاد ومجربا في الجربا في في الإصطاد طيب باب في احكام الوقف الوقف هو تحبيس الاصل وتسبيل المنفعه والمراد بالاصل ما يمكن انتفاع به مع بقاء عينه كالدور والدكاكين والمساكن ولاحوا المراد بالمنفعه الغله عن ذلك الاصل كالثمر والعذره وثمره الدار فاذا الوقف وتحبيس الاصل وتسبيل المنفعه فما يقصد بالاصل لا يمكن انتفاع به مع بقاء عينه. فما لا يمكن انتفاع به مع بقاء عينه او ما لا يمكن الانتفاع به الا بهلاك عينه لا يصح وقفه حكم الوقف أنه قربة مستحب في الإسلام والدليل ذلك السنة الصحيحة كما الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمرني به قال يشئت حبست أصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث وتصدق بها عمر في الفقراء في القربة في الرقاض في سبيل الله ودن السبيل والضيف وروا مسلم في صحيحه أن أنه من إذا مات ابن آدم أو إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية وعلم ينتفع به أو ولد صارح يدعو له وقال جابر لم يكن أحد من أصحاب رسول الله وسلم لا مقدرة إلا وقف وقال القرطبي رحمه الله ولا خلاف بين الأئمة في تحفيس القناطر والمساجد اختلفوا في غير ذلك ويجرد أن يكون الوقف جائز التصرف بأن يكون بالغاً حراً رشيداً فلا يصح الوقف من الصغير والسفيه والمجنين والمملوك وينعقد الوقف بأحد أمضين الأول القول الدال عن الوقف كاد يقول وقفت هذا المكان أو جعلته مسجداً قام ركن ثاني الفعل بدال عن اللص في ارض الناس كما جعل داره مسجدا واجرى الناس للصلاه في فيه اذانا عاما جعل ارضا ومقبره للناس وأدنى آآ آآ وأدنى للناس في الدفن فيها ووضع إذا الأمر الأول القول الأدال على الوقف أن يكونوقفت هذا المكان جال المزمة أمر فعل الد الوقف الأ المك من جعل در سي وعنا للناسي في السلاة فيه إذا الععمل أو جعل أضهم مقبة عاد للناسي في بالدفني فيها. وأ الفاض توبييف بسم قسم الأول الفاض صريح يقول وق حبستسبببلته سمييت عا الف صريح لأن لا تحت الغير الوق في أتى بصيغة منها صار وقفا من غير انضمام أمر زائد إليها اسم الثاني اللي هي ألفاظ كناية كان يقول تصدقت حرمت أبتت نحوها سميت كناية لأنها تحتمل معنى الوقف غيره فمتى تلفظ بواحد من هذه الألفاظ اشترط اقتران نية الوقف معه أو اقتران أحد الألفاظ الصريحة أو الباقي من ألفاظ الكناية معه واقتران الألفاظ الصريحة كان يقول تصدقت بكذا صدقة موقوفة أو محبسة أو مسبلة أو محرمة أو مؤبدة واقتران لفظ الكناية بحكم الوقف كأن يقول تصدقت بكذا صدقة لا تباع ولا تور يستغطي صحة لوقف منها أن يكون الواقف جائز التصرف فيك كما سبب بالغا عاقلا غير مملوك أن يكون الموقوف لما ينتفع به انتفاعا مستمرا مع بقاء عينه بناصح وقت ما ما يبقى بعد الانتفاع به ففهم ثالثا ان يكون الموقوف معين وراسي وقت غير معين كما قال وقفت عبدا من عبيدي او من بيوتي رابعا يكون الموقوف معينا وراسي وقت غير معين كما قال وقفت عبدا من عبيدي او بيتا من بيوتي رابعا أن يكون الوقت كأن يكون لقف على بر لأن المقصود به التقرب إلى الله تعالى كالمساجن والقناطر والمساك... والمساكين والمساكين والسقايات وكتب العلم والعقائب والمساكين فلا يصح لقف على ذلك جهة بر كالوقف على معابد الكفار وكتب الزندقة أو لقف على أضرحة تنويرها وتنخيرها أو سدانتها وغير ذلك لما فيه يعانى على المعصيب الشريك خامسا يشترض لصحة الوقف إذا كان على معين أن يكون ذلك المعين ممن يصح منه أن يملك ملك ثابتا يعني الوقف تمليك فلا, فلا يصح على من لا يملك كالميت الحيوان سادسا يشترض لصحة الوقف أن يكون منجزا ولا يصح الوقف المؤقت ولا المعلق إلا إذا علقه على موته صحب عليه كأن يقول إذا ميت فبيتي وقف على الفقراء لما روى عبد داود عمر رضي الله عنه أوصى أن حدث به حدث فإن ثمغا أرض له صدقة واشتهر ولم ينكر وكان جماعا ويكون الوقف معلق على الموت من المال كأنه يكون في حكم وصية من أحكام الوقف أنه يجب العمل بشرط الواقف إذا كان لا يقال بالشرق لقوله صلى الله عليه وسلم مسلمون على شروطهم إلا شرطا أحلى حراما أو حرم حلالا ولأن عمر رضي الله عنه وقف وقفه وشرط فيه شرطا ولو لم يجب اتباع شرطه لم يكن فيه فائدة فإذا شرط منه مقدارا معينا أو شرط تقدما لبعض المستحقين على بعض أو جمعهم أو اشترط اتباع وصف في المستحق في المستحق أو اشترط عدمه أو شرط النظر على الوقف وذير ذلك لزم العمل بشطه ما لم يخالف كتابا أو سنة فإن لم يشترق شيئا استوى في الاستفقاق الغني والفقير والذكر والأنثى من الموقوف عليه وإذا لم يعين ناظرا للوقف أو عين شخصا ومات فالنظر يكون للموقوف عليه إذا كان معينا وإن كان الوقف على جهة كالمساجد أو من لا يمكن حصرهم كالمساكين فالنظر على الوقف الحاكم يتولاه بنفسه أو ينيب عنه من يتولاه ويجب على الناظر أن يتق الله ويحسن الولاية على الوقف لأن ذلك أمانة نقومين عليه حال الله إذا وقف على أولاده استوى الذكر والإناث والاستحقات لأنه شرق بينهم وإطلاق التشريك يختطر اختواب الاستحقات كما لو أقر لهم بشيء فإن المقرب به يكون بينهم بسويء مقرب به قلبهم سر وكذلك اذا وقف عليهم شيئا ثم باع جاره او ماله لزعم به ينتقل الى اولاد بنيه دون اولاد بناته لأنهم ورثه الاخر يصلون الى ابائهم ولعدم دخول الذكور تعالى يوسف الله الى اولادهم من العلماء من ياضخون دخول الاولاد لان البنات او يالده او اولادهم لاولاد اولاده حقيقه الله والله ولو قال وقف على أبناء أو بني فلان اختص الوقف بذكورهم لأن لف البنين وضع لذلك حقيقة قال تعالى أنه البنات ولكم البنون إلا أن يكون الموقوف عليهم قبيلة كبني هاشي وبني ثنيب فيدخل فيهم النساء لأن اسم القبيلة يسمى الذكر الون لكن إذا وقف على جماعة يمكن حصنهم وجبا تعميمهم التصنيف بل ان لم يمكن حصرهم استيعابهم كبني هاشم وبني تيم لم يجب تعميمهم لانه غير ممكن وجاز الاختصار ان بعضهم تغطي بعضهم بعض. والوقف من العقود اللازم بمجرد القول فلا يدول فسخه بقوله صلى الله عليه وسلم لا يباع اصلها ولا يهب ولا يورث قال الترمذي العمل على هذا الحديث عند اهل العلم فلا يجوز فسخه لانه مؤدد. ولا يباع ولا ينتقل مكانه الا أن تتعطل منافعه بالكليه كدار ان هدمت ولم يمكن امارتها من ريع المطفخ او ارض الزراعيه الخريبه عادت موات ولم يمكن امارتها في لا يكون في ريع المطفخ ما يامره رباح الوطف الذي هو الذي هذه حاله ويصرف ثمنه في مثله لأنه أقرب إلى مقصود الواقف فإن تعذر مثله كاملا صرف في بعض مثله ويصير البديل وقفا مجرد شرائه وإن كان الوقف مسجدا فتحطى الله منتفع به في موضعه كأن خربت محلته فإنه يباع ويصرف ثمنه في مسجد آخر وإذا كان على مسجد الوقف زاد ريحه والحاجه جاز صرفه او صرف الزائد في الى مسجد اخر لانه اندفع بغير جزء وقفا تجوز الصدقه على بالزائد على المساكين ويجوز ان جاز للمسجد وعلى هذا المسجد من المساكين وتجوز الصدقه بالزائد من غله الوقف على المسجد على المساكين وإذا وقف على معين كما لو قال هذا وقف على زيد يعطى منه كل سنة مئة وكان في رائع الوقف فاعغ عن هذا القطف فإنه يتعين مصاد الزائد قال الشيخ تقيل الدين رحمه الله إن علم أن, أن رائعه يفضل دائما وجد صرفه لأن وقاءه رساب الله وإذا وقف على مسجد فخرب وتعتر لفاق عليه من المطف صرف في مثله من المسجد نكتفي بهذا المقدر ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم وأكرر المنهج المطلوب الملخص الفقهي للشيخ الفوزان من كتاب الشركات وحتى نهاية الهبة والعطية وأيضاً أحكام المعاملات الشرعية المعاصرة الدكتور محمد رواس قال عجيب مطلوب كامل الكتاب مطلوب كامل الكتاب